صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الابرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أما بعد ايها الاخوه الكرام فإن ربنا جل في علاه قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ثم قال جل وعلا ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فضوا من حولك ثم وجهه ربنا سبحانه وتعالى لحسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس فقال جل في عنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر تبين الله جل وعلا انه مع مرتبة النبوة العظيمة ومع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد الاولياء وهو خاتم الانبياء وهو المقدم يوم القيامة وهو سيد ولد آدم إلا أن ذلك لا يغنيه أبدا أن يحسن خلقه مع الناس ولما أثنى الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها سألها عروة بن الزبير ابن أختها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ألسْت تقرأ القرآن قال بلى قالت كان خلقه القرآن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في القرآن قول الله جل وعلا وأحسن إن الله يحب المحسنين فيحسن إلى الكبير والصغير يحسن إلى الغني والفقير يحسن إلى المسلم والكافر يحسن إلى الحر والرقيق وأحسن إن الله يحب المحسنين يقرأ في القرآن قول الله جل في علاه وقولوا للناس حسنا فيتكلم بأحسن الكلام قالت كان خلقه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين في أحاديث كثيرة أن كثرة الصلاة والصيام وكثرة العبادة والتقرب إلى الله تعالى إذا لم تؤثر في أخلاقك فلم تزق رفقا في التعامل مع الناس ولم تكف ذاك عنهم فما حققت الغاية منها ففي مسند الإمام أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها قالوا يا رسول الله غير انها تؤذي جيرانها بلسانها المرأة هي كثيرة الصلاة والصيام وكثيرة العبادة والقيام لكن هذه العبادات لم تؤثر في اخلاقها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أصحابه دائما أن التخلق بالأخلاق الحسنة هي رمز من رموز الإسلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن اسعد الناس يوم القيامة بالقرب منهم عن اقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون ثم قال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف الفض الغليظ الذي لا يتالف مع الناس ولا يعدن للناس أن يتالفوا معه هذا لا خير فيه وقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى أن حسن الخلق يرفع العبد في الدنيا والآخرة قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار فلإن فسك الناس في قيام الليل ونافسوك في صيام النهار فافعل ذلك إن استطعت وزد عليه أن تحسن أخلاقك مع الناس إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار وكان نبينا صلوات رب وسلامه عليه ينبه دائما على هذه الفضائل لأجل أن يبين لأصحابه أنكم بأخلاقكم تكسبون محبة الناس بأخلاقكم تدعون الناس الى الاسلام باخلاقكم تعيشون سعداء مع زوجاتكم بل مع اهليكم جميعا من والدين وابناء واخوه واخوات بالاخلاق تستطيع ان تأسر قلوب الناس جميعا قال عليه الصلاة والسلام انا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا ثم قال وزعيم في بيت في وسط الجنة ثم قال وزعيم لبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه وزعيم لبيت يعني يبشر حسن الخلق ببيت في ذلك الموضع العظيم وزعيم لبيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه وكان عليه الصلاة والسلام يختار من اصحابه دائما من حسنت أخلاقهم مع الناس لأجل أن يوكلهم على أموره فإنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال معاذ رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الأرض وأنا على دابتي وكان يودعه عند ذهابه إلى اليمن وكان عليه الصلاة والسلام قد وقع في نفسه أن هذه السنوات التي يعيشها هي آخر سنوات حياته فكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بوصايا مودع قال معاذ رضي الله عنه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب وذكر له عليه الصلاة والسلام وصايا ثم قال معاذ وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا ربما يا معاذ كانت هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر النظرات هذه الخطوات التي تمشيها معي هي آخر الخطوات هذا الصوت الذي تسمعه الآن هي آخر كلمات تسمعها مني في حياتك وحياتي قال لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا قال معاذ فكان من آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال حسن خلقك للناس أنت ستذهب إلى قوم منهم من يعبد الأسلام والأوثان منهم اهل كتاب من يهود ونصارى فتذهب الى قوم فيهم مسلمون يا معاذ اكسب هؤلاء جميعا بحسن الخلق قال فكان من اخر ما اوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم ان قال حسن خلقك للناس واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بان يحسن المرء خلقه وتعامله مع اقرب الناس اليه يبدأ بهم ثم بعد ذلك ينتني الى غيرهم فكان عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لأهله اعني احسنكم واجودكم واعلاكم منزله الذي يكون خيرا لأهله ثم قال وانا خيركم لاهلي إذا خيركم مع اهله من يكثر الابتسامه معهم خيركم مع اهله من يرفق في التعامل معهم خيركم مع اهله من يتحمل أذاهم من يكف اداه عنهم من يكون كريما ويوسع عليهم قال خيركم خيركم لأهله وإنك تعجب اليوم إذا وجدت بعض الناس ربما حسن خلقه مع أصحابه مع أصدقائه مع زملائه في عمل أو مع رؤسائه فإذا نظرت إلى تعامله مع زوجته مع ابنائه وبناته أو ربما مع أمه وأبيه أيضا لوجدته لا يحسن خلقه ولا يتحمل الأذى ولا يرفق ولا يحلم ويكذم غيظه كما يفعل إذا خالط أصدقائه أو زملائه وهو يسمع قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول خيركم خيركم لأهله فاولى الناس بحسن الخلق هم أهلك الذين تعيش معهم الإسلام أيها المسلمون وصانا بوصايا يحفظ بها قلوب بعضنا مع بعض صافية متالفه متحابه وكلما كان المرء محبوبا عند الخلق رفع الله تعالى قدره وأعلى منزلته إن ابتسامتك في وجه أخيك ورفقك معه وكفك لأذاك واختيارك أحسن العبارات إنه ليقع موقعا من الأجل العظيم عند الله قبل أن يقع من الموقع العظيم في قلب أخيك ولذلك حرم الإسلام علينا أشياء كلها لأجل أن تحفظ لأجل أن تظل القلوب متآلفة وقال عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه لماذا؟ يعني لا يجوز إذا جاءني رجل لاجل أن أبيعه شيئا ثم جعلت وتفاصل معه لا يجوز أن يأتي أخر بائع آخر ويقول أنا أبيعك بأرخص لأن هذا سيفسد الود بيني وبين هذا البائع الآخر فحرص الإسلام وحرم ذلك حتى لو بعته بأغلى لأجل أن تبقى النفوس متالفه لا يشتري أحدكم على شراء اخيه لا يسم أحدكم على سوم اخيه لا يخطب أحدكم على خطبة اخيه كلها لأجل أن تبقى قلوب المؤمنين متالفه فعجبا من أقوام أيها المسلمون يعلمون أنهم يكسبون محبة الناس بما هو أسهل وأقرب من ذلك بابتسامة ورفق وكف أدا عنهم وتالف في الحديث معهم ولين جانب عند التعامل معهم فيستطيع أن يكسب بذلك قلوبهم وأن يرفع الله جل وعلا درجته ولقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا ولذلك كان كثيرا ما يدعو قائلا اللهم اهدني لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق عجبا يدعو بذلك وربنا قد مدحه فقال وإنك لعلى خلق عظيم نعم يستزيد من فضل ربه ومنته وكرمه يقول اللهم اهدني الى احسن الاقوال والاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن حسن الخلق فاختصرها في كلمتين احفظوها قال حسن الخلق شيء هين وجه طليق وكلام لين حسن الخلق شيء هين وجه طليق مبتسم وكلام لين يعني رفيق مع الناس أسأل الله جل وعلا ان يهدينا لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو اللهم واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت يا رب العالمين قولوا ما تسمعون واسافروا الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب اسافروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 يجد أنه كان يبتدئ الناس بالخلق الحسن فكان يتبسم في وجوههم، يترطف معهم يمازحهم وكان مع ذلك عليه الصلاة والسلام يتحمل أذاهم إذا اذوه فياتي الأعرابي ويجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه عليه الصلاة والسلام فلا يغضب منهم يأتي الأعرابي الآخر ويبي ويبول في المسجد فيتعامل معه برفق ياتي معاوية بن الحكم يتكلم وهو في الصلاة جاهلا فيرفق به عليه الصلاة والسلام يأتي يمازح عليه الصلاة والسلام الفقراء والمساكين ويترطف معهم ويقف عليه الصلاة والسلام بجاهه معهم فكان يبتدئ الناس بالخلق الحسن وايضا كان يتحمل الاذى اذا اوذي عليه الصلاة والسلام نسأل الله تعالى ان يرزقنا الخلق الحسن في كل ما نأتي وندر. وأسأل الله تعالى أن يعيدنا من سيء الأخلاق ومن سيء الأقوال والأعمال يا رب العالمين اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعود بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك راعٌ في الرحم اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالهم في بلاد الشام اللهم ثبت اقدامهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز اللهم اصلح احوال اخواننا في مصر اللهم ول عليهم خيارهم اللهم اصلح احوال اخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا الجلال والاكرام اللهم وكل اخواننا في فلسطين وغزة يا رب العالمين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 إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين